يا زينة في خطب من خطبتي نحط البلاء غصرتي وعلى الظلم سحكتي يا زينة يا زينة يا زينة قل هو الله وحد قلتها بجسارة ان تبقى للأبد يا ناس الصدارة لتنمج بالزعل من يرفع فقاره وانتصرت على الهزل ما جئت بخساره وانتصرت على الهزل ما جئت بخساره أسستي على المنابر الشعائر وبهبتت رجحتي يا زينة يا زينة ظلم سحكتي يا زينة, يا زينة يا زينة يا زينة يا يزيد انظر لمن تبقى الأولوي أنت أيامك عدد يا ابن الدعية بالعدالة تدعو كلك طائفية من أبوك استورثت هاي الجاهلية من أبوك استورثت هاي الجاهلية يا عالمة وديبة ما تشنيت بمصيبة لا والله ما ضعفتي يا زينة يا زينة من خطبتي نكت البلاء غصرتي وعلى الظلم سحكتي يا زينة يا زينة يا زينة على الحجار افضوا مع واحد وصليت تختفينه بمعجزله شامت نظر ليت روس خوتج بالضعن يا زينب وسقليت من تولاتي الشمر يا راس النزليت من تولاتي الشمر يا راس النزليت يا, النزل يا قمة الارادة تحلالك القيادة يا صنخة ما سكت يا زينب يا زينب من, من خطبتي مثل بلا غصرتي وعلى الظلم سحقتي يا زينب يا زينب يا زينب من برع علام الهزل وانت من خلاله كل امان للبشر وصلت الرساله صحته هذا ابن النبي السلبه وعياله ضحك الشبكة ربلة للباري تعالى ضحك الشبكة ربلة للباري تعالى نعو النبي محمد ماكو شبيه جحد مثل الشمس طلعتين يا زيناء يا زيناء من خطبتي نهت البلاء غصرتي وعلى الظلم سحكتي يا زيناء يا زيناء لا تزالب كل قلب نارتش يا الغريب تنهى عيسى دمعتي وحيوني صليب أنا شيعو كل وقت أدفع بالضريب أقسم بقطع النحر والجثة السليب أقسم بقطع النحر والجثة السليب مما تمر مصايب ما نترك المواكب فتلش تضي دمعتي يا زينة شب يا عمو زينة افضل من فضبتي نهت البلاء الظلم سحكتي يا زينة يا زينة يا زينة